حتى يلج الجمل في سم الخياقة، وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم منها دو و من فوقهم غواش، وكذلك نجز الظالمين.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 وإذا صرفت أبصارهم تلقا أصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسمهم قالوا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 الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة, هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله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 إنه لا يحب المعتدين ولا تُفْسِدُوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوف وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين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 ذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون